لا يستغلوا قاعدون من المؤمنين غيروا للضرر والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم لا يستغلوا قاعدون من المؤمنين غيروا للضرر والمجاهدون في سبيل فاقضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة فاقضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القائدين